بسم الله الرحمن الرحيم. إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فعصه ولا بأس عليه. علي، علي، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا أَيْنَ الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ وَالْمَلَائِكَةُ الْحَافِظُونَ وَالْشُهُودُ النَّاعِظُونَ ذنوبك, ذُنُوبُكَ ذُنُوبُكَ يَا مَغْرُورُ ذُنُوبُكَ يَا مَغْرُورُ ذُنُوبُكَ يَا تحص وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص أقبل رجل إلى إبراهيم بن أدهم قال يا إمام إن نفسي تدفعني إلى المعاصي فعظني موعظة قال إبراهيم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 قال الرجل سبحان الله كيف اختفي عنه وهو الذي لا تخفى عليه خافية قال إبراهيم سبحان الله أما تستحي أن تعصي الله وهو يراك سكت الرجل ثم قال زدني قال إبراهيم إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه فوق أرضه قال الرجل سبحان الله وأين أذهب وكل ما في الكون له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 فأين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون وهل أصدق ويكذبون ثم بكر الرجل وهو يقول أين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wwwdot.net